لا يحب الله الجهر بالسوء من القوم إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن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 يَسْأَلُونَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ ۗ قَالُوا إِنَّنَا كَفَرْنَا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكَ وَإِنْ تُعَزِّبْنَا إِلَّا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 وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَاهُ فَوْقَهُمْ طُورًا فِي مِيثَاقٍ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْصُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا بِهِم مِّيثَاقًا غليظا